الوحدة الثالثة عشرة السفر الدرس الرابع والسبعون المفردات انظر واستمع وأعد يفتح يقيم يغادر يفقد تذكرة تذاكر المطار فندق حقيبة الخطوط السعودية الخطوط الاندونيسية تأشيرة الخروج تأشيرة الدخول قادم السعودية ماليزيا كشمير اندونيسيا بنغلاديش الوحدة الثالثة عشرة السفر الدرس الرابع والسبعون مفردات إضافية انظر واستمع وأعد شمال جنوب شر